كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تبلك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساءة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الحمد خال جساء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل للملائكة رسلا ألي أجلحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله, الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اللهم لك الحمد كثيرا اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لا نحصي ثناء عليك اللهم لك الحمد كله وإليك نردع أمر كله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأبر كله اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامة وتلاوة كتابك العزيز اللهم تقبله منا اللهم تقبله منا اللهم تقبله منا اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم موجباً للفوز لديك في جنات النعيم اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم موجباً للفوز لديك في دنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتبها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اختم لنا شهر رمضان من إذوانك والعدخ من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك اللهم آ علينا رمضان أعواما أديداً وأزاينام بديداً ونحن في صحة وآفية وأمن وإيمان اللهم عاد علينا رمضان أعواما أديداً وأزبا نتهم ونحن في صحة وآفية وأمن وإيمان يا رب العالمين اللهم أطل أعمالنا اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأعسن أعمالنا واختب لنا في برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذه الليلة من اتقائك من النار اللهم اجعلنا من اتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكنأها يا اللهم من أراد بها سوءا فأشغله في نفسه اللهم من اراد بها سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل تدبيره تدميره اللهم انا نعوذ بك من شره وندرأ بك اللهم في نحره اللهم كفناه بما شاء اللهم اكفناه بما اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها ورخا واجتماعها ووحددها يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا بحفظك اللهم احفظهم بحفظك أوكلائهم برعايتك، اللهم اجزهم خيرا على ما يقدمون للإسلام والمسلمين، اللهم اشف مصابهم، اللهم اشف مصابهم، اللهم تقبل موتاهم، اللهم تقبل موتاهم يا رب العالمين، اللهم اتقبل موتاهم يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وآيده بتأييدك، اللهم وفقه لما فيه خير للاسلام والمسلمين ولما فيه صلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اتقبل ربنا انك انت سميع عليم اللهم تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بنورك بسخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نفس ذنبنا عليك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر